من القاهرة تقدم من التسجيلات المادرة برنامج من معداد وتقديم إبراهيم جاهد بسم الله الرحمن الرحيم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأمنتم بخير نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج نقدمها لحضراتكم بمناسبة الاحتفاء والاحتفال بشهر القرآن الكريم شهر رمضان المبار عاده المولى عز وجل علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والأمن والسلام أخوة الإيمان والإسلام حلقة اليوم تتضمن تلاوة نادرة للقارئ شيخ محمد رفعت ارسل بها الى البرنامج المستمع البشير مصباح العدوي من مدينة شربين بمحافظة الدقارية سجلت هذه تلاوة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة في اوائل الاربعينيات اخوة اليمان الإسلام نعيش الان مع هذه تلاوة القرآنية العطرة لما تيصر من اول سوره الرعد للقارئ شيخ محمد رفعت اعوذ بالله الرجيم الله الرحمن الرحيم si أُنْزِلَ dandi ondi la la kam pi kanhap wadi Oh Uh, well, I'll see Amen. اخوة الإيمان والإسلام استمعنا وياكم إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة بما تيسر من آيات الله البينات من أول صورة الرعد تلاها علينا القارئ شيخ محمد رفعت وهي من التسجيلات النابرة التي أرسل بها إلى البرنامج المستمع البشير مصباح العدوي من مدينة شربين بمحافظة الدقالية سجلت هذه التلاوة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة في أوائل الأربعينيات أخوة الإيمان والإسلام قدمنا لحضرتكم هذه كلاوة بمناسبة الاحتفاء والاحتفال بشهر رمضان